أيها الأحبة صدق النبي عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء كفى بالموت وعيضا كفى بالموت وعيضا وقال عليه الصلاة والسلام من كان عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منها اليوم قبل أن يكون دينار ولا درهم دي من كان عنده مظالم للناس أموال أخذها يتحلل منهم قبل أن يهجم عليه الموت من كان عاقا لوالديه فليسارع إلى برهما قبل أن يهجم عليه الموت من كان ظالما لزوجته أو ظالما لأبنائه من كان مفرقا بين أبنائه في التعامل يعطي هذا ويمنع هذا ويصل هذا ويقطع هذا فليسارع إلى إصلاح نفسه قبل أن يفجأه الموت من كان تاركا للصلاة متكبرا عن السجود لله غافلا عن ذلك فليسارع إلى وصل حبله مع ربه قبل أن يفجأه الموت أي عيش حل وما كدره الموت وأي سقف ارتفع وما حطمه الموت وأي مال كثر وما قل له الموت وأي سعادة اتصلت وما قطعها الموت الموت ما يستأذن إذا أقبل إلينا ما يستأذن وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت الذين سنصلي عليهم غدا إن أبقان الله لم يكونوا يعلمون أنهم سيموتون ومن يدري ربما محدثكم اليوم الذي يقول لكم في آخر الحلقة أراكم بإذن الله في الحلقة القادمة فكونوا معنا ربما تسمعون خبره الليلة أو غدا أو بعد غد وتأتيك رسالة على جوالك الصلاة على فلان في المسجد الفلاني الموت ينبغي أن نذكره جميعا ولا ننساه وهو لا يختص بكبير ولا صغير ولا بغني ولا فقير الموت